بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت سمود وعد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سكرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَعَكَ أَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَفْلٍ قَوِيَّةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِي الرَّعُولِ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْقَاطِئَةِ فَعَصَوْ رَشُولَ رَبِّهِمْ فَأَقْذَهُمْ أَقْذَتَ الرَّابِيَةَ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فد كتاد كثوا واحدة في يوم إذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم إذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم قافية فأما من أُتي كتابه بيمينه فيقولها أُقرؤ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دالية كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية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 هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةٌ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ زَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميد ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون.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 ولو تقول علينا بعض الأطاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمستقين وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ